الموقع الرسمي ل ف ض ي <تصفيق> ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم <تصفيق> هذه ا ل م ا د ة بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ الصور السماوات ومن يوم من من في فصعق في في نفخ فيه فإذا فيه أخرى ينظر الأرض إلا من شاء الله ثم فيه أخرى فإذا هم في يوم ينظر القرآن الناس القيامة بآيات تصدع القلوب وبآيات تصدع ت و خ فوضع المؤمنين ا تجعل ل ل ق ب التغارب توجه وأوقاتهم وذلك يوم ويعلموا فرطوا وأعمارهم يظهر أيامهم القيامة الصاخة ابن الناس حقيقة ما حقيقة كيف من أنهم ي و الكتاب في ا م مما ينفعهم ل والصوارف والشواغ لا الله وجل ل ا ا ف ووضع عند عز ف ت ر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا أ ح ط ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا الله عز وجل عز ع ش ر ة أ ص ن ا ف من أ م ت ي من جماعات المسلمين من أ م ه الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ولا من الكفار قد ميزهم عن جماعات المسلمين ف ب ث ل صورهم فمنهم أ ن ق ر د وبعضهم على ص و ر ة الخنازير وبعضهم ينكسون أ ر ج ل ه م أ ع ل ى ه م يصحبون على وجوههم وبعضهم عمي وبعضهم هم بكم يترددون وبعضهم السنتهم ق د تدلت على صدورهم ياخذ القيح منها يتقدرهم أ ه ل الموقف وبعضهم م ق ط ع ة أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وبعضهم أ ش د ن ت ن ا من الجيف وبعضهم يدفسون ثيابا من ق ط ر ة ل ا ص ق ة بجلودهم وإذا محوشوا القيامات أحضرات لدى فتقولوا للأملاك أين ناسيك فيقال و ا س ي ر و ا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أ ح ض ر ت و أ م و ر اذا جاءت القيامه ة على صعيد واحد و وقفوا و ي أ ت ي الجبار جل جلاله لفصل القضاء و جاء ربك والملك صفا صفا و عندها ي ب د أ يوم القيامه ة إ ن ي و م واحد و لكنه أ ل ف س ن ة مما تعدون يقف فيه الناس جميعا لا يجلس احد ولا يتحرك أ ح د ولا يتكلم أ ح د هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون خ ش ع ت ا ل أ ص و ا ت للرحمن فلا تسمع إ ل ا منسى والهمس حركات ا ل أ ر ج ل من تحتك أ ن ت طال عليك, وطال عليك الموقف و و وطال ق ف ا عليك ل حر كريم ت و تنزل ق ف على أخرى و ت هذه ح ر ك ة ا ل أ ر ج ل الهمس ان الناس يقفون جميعا على صعيد واحد انسهم و جنهم و ملائكتهم و رسلهم و جاء الجبار و طال الوقوف الناس وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن ا ل س ب ع ة الذين يظله و بعض ا ل آ ث ا ر التي وردت ب أ ن كل مسلم تحت ظل صدقته يوم ا ل ق ي ا م ة يقف الناس في ذلك اليوم و في تلك الساعه وهم ينتظرون بدء الحساب. حتى إذا قال المقام مع الأرض العفغاء عليهم مع وعندها ا ا الشديد والحرارة والوقوف ا ل ل غ ب ر و ت ب و ا ل ص ب ع ن يقول أ ه ل ا ل إ ي م ا ن انقذنا ل ل ه أ من هذا اليوم ولو إلى النار الى ن قذنا ا إ ل النار ورحنا من هذا الوقوف ولو إ ل ى النار يومئذ تنفع إلا من له الرحمن إلا ربنا يحاسب العباد جميعا وكما يرزقهم يحاسبه هو أ س ر ع الحاسبين والله سريع الحساب يحاسبهم جميعهم على كل الذي فعلوا وكل الذي قالوا وكل الذي عملوا اليوم نخدم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا عند الميزان أ ر ج ل ه م وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون قالوا لجلودهم ل م ن شهدتم علينا قالوا انفقنا الله الذي أ ن ف ق كل شيء, شيء, شيء, شيء يسر تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تقدم لكم أ ه و ا ل ا ل ق ي ا م ة ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن انكر به بالمعجزات انزل التوراه والانجيل والزبور واتمها ب ا ل آ ي ا ت علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماوات مجيب الدعوات فانق الاصباح ومبدد الظلمات والنظر الى وجهه الكريم نهايه الغايات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 وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله إ ن من أ ع ظ م القضايا بعد ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل و إ ن من أ ك ب ر المسائل بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ا ل ق ض ي ة التي بين أ ي د ي ن ا في هذه ا ل خ ط ب ة إ ن ه ا ق ض ي ة تكفل بها الوحي وجاءت بها الرسل ونطقت بها الكتب إ ن ه ا ق ض ي ة البعث والنشور والخروج من ا ل أ ج د ا ث والقبور لفصل القضاء والوقوف بين يدي الله الكبير المتعال إ ن هذه ا ل ق ض ي ة قضية أ ن ك ر ت ه ا ا ل م ل ا ح د ة واستهزا بها الكفار واستبعدها المجرمون و أ ق س م و ا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لا يبعث الله من يموت بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم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 قال قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم ف إ ن ا ل أ ج س ا د التي دفنت و إ ن المخلوقات التي تحت التراب وريت و إ ن التي احترقت و إ ن التي غرقت في البحار يعلمها الله ولا تختلط عليه أ س م ا ؤ ه م ولا أ ش ك ا ل ه م ولا أ ل و ا ن ه م ولا أ س م ا ؤ ه م ولكن قال سبحانه قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم وعندنا كتاب حفيظ ف إ ن الله يحفظ في كتابه في اللوح المحفوظ كل من مات وكل من احترق في ط ا ئ ر ة وكل من ابتلعه تمساح وكل من تمزق إ ر ب ا إ ر ب ا وكل من تقطعت أ ش ل ا ؤ ه وكل من ذهبت في باطن ا ل أ ر ض أ ع ض ا ؤ ه ف إ ن الله جل جلاله قادر على أ ن يبعثهم ويقول ا ل إ ن س ا ن أ ا ذ ا ما مت لسوف أ خ ر ج حيا فوربك لنحشرنهم والشياطين بعد أ ن قدم المقدمه المنطقيه أ و ل ا يذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن خلقناه من قبل ولم يك ن شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ر م ي ن قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم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 هكذا كانت ق ض ي ة البعث والنشور و إ خ ر ا ج ا ل أ ج س ا د من باطن ا ل أ ر ض من جديد بل عجبوا أ ن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقالوا أ اذا ضللنا في الارض اانا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا في الأرض أإنا لفي خلق أئذا ضللنا الأرض أئنا لفي في جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ولذلك كان ا ل ق ر آ ن قويا في حجته بينا في براهينه و أ د ل ت ه في بعث الناس من جديد يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم من تراب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 للحديث السماء التي عن تنطر و ان ل القفرة التي أ ر ض ت ب د ل الايمان على أن ل ن ا س خ ر ج و ن ن قبرهم و أ ج د ه بهذه م الطريقة و إ الإيمان باليوم ا ل آ خ ر و البعث و النشور و ل مفردات التي تبدأ بالبعث والنشور هي إ خ ر ا ج الناس من باطن ا ل أ ر ض ثم بعد ذلك جمع الناس في مكان واحد يسمى الحشر فالبعث قبل الحشر و النشور هو البعث فالنشور أ ن ينتشر الناس و أ ن يقوموا وقد تحللوا في باطن ا ل أ ر ض ينزل الله عز وجل من السماء ماء س خ ي ن ه ك م ن الرجال فينبتون كما تنبت الحنطه من مجرى السيل وتنشق عنهم القبور ويخرجون إ ن ا نحن نحيي ونميت و إ ل ي ن ا المصير يوم تشقق ا ل أ ر ض عنهم سراعا ذلك ح ش ر علينا يسير هذا من أ ي س ر ما يكون عند الله عز وجل أ ن يقيم الناس و أ ن يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر ليوم الفصل إ ن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكانت أ ب و ا ب ا و س ي ر ت الجبال فكانت سرابا إ ن جهنم كانت مرصادا للطاغين م آ ب ا لابثين فيها أ ح ق ا ب ا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يوم يخرج الناس من ا ل أ ج د ا د هذا البعث والنشور ولكن الناس دفنوا في أ م ا ك ن شتى وفي بقاعه م خ ت ل ف ة دفن ن اناس أ في الصين وبعض الناس غرقوا في البحار ولم توجد ا د ا ث ه م ولا ج س ث ه م بعض الناس مات محترقا في ط ا ئ ر ة لم يدرك له شيء بعض الناس مات م ن ت ج ر ا في بقاع ا ل أ ر ض و أ ر ج ا ء ا ل م ع م و ر ة يبعثهم الله ويجمعهم في يوم وهذا يوم الحشر جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن يجمع الله ا ل أ و ل ي ن والاخرين وذلك حشر علينا يسير من أ ي س ر ا ل أ م و ر على الله عز وجل وإن, استبعدها الماء وان استبعد هذا الذي نتشبث و ا ب ا ل م ا د ة ا ل م ل ا ح د ة والدهريون الذين لا يقرون بالغيب ولا يؤمنون بقضايا ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا خرج الناس من القبور وجمعهم الله عز وجل وساقهم إذا فإذا إلى خرجوا من القبور بالنفخة الثانية فإذا هم ينظرون إلى الكون تتبدل معالمه وتتغير وتتغير مكوناته ينظرون وتتغير كورت من هم الشمس تتبدل أ ي جمعت كما تكور ا ل ع م ا م ة ذهب بريقها و ا ن ط ف أ ضوءها والنجوم انكدرت أ ي تساقطت والشمس كشطت أ ي أ ل غ ي ت أ ي ك ش ت في هذه ا ل ش ه ا د ة لا يجعلها م ع ت ب ر ة ا ل ك ش ت هو التغيير والالغاء والشمس أ ل غ ي ت يوم ن ط و السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ف إ ذ ا ش ق ت السماء فكانت و ر د ة كالدهان ورده, وردة ش د ي د ة الحمره فهي السماء الزرقاء تصير سماء حمراء وكانت و ر د ة كالدهان والسماء ف ط ر ت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 ي أ ت ي كل إ ن س ا ن معه ملك يسوقه و آ خ ر يشهد عليه أ و سائق ملك يسوقه وشهيد من أ ع م ا ل ه ي أ خ ذ ه و إ ذ ا الناس يتجمعون في مكان واحد وعندها عملت ا ل أ ر ض أ و الجبال فدكتا د ك ة و ا ح د ة فيومئذ وقعت الواقعه والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة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 وليذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب لذلك ذكر ا ل ق ر آ ن الناس ا ل ق ي ا م ة بايات تصدع القلوب و ب آ ي ا ت تخوف المؤمنين تجعل القلوب ت و ج ل ا ل ق ي ا م ة ا ل ص ا خ ة وذلك يوم التغابل يوم يظهر ا م ن الناس ويعلموا ح ق ي ق ة ما فرطوا من أ ي ا م ه م و أ و ق ا ت ه م و أ ع م ا ر ه م كيف أ ن ه م ضيعوها في الملاهي والصوارف والشواغل مما لا ينفعهم عند الله عز وجل ذلك يوم التغابل واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله و إ ن ا ل ق ي ا م ة يوم واحد لا أ ك ث ر من ذلك إ ن ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم ا ل آ ز ف ة إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إ ن ه ا يوم ا ل ط ا م ة ويوم ا ل ص ا خ ة و ا ل ق ا ر ع ة وهذه المسميات التي وردت في ا ل ق ر آ ن من أ ج ل تخويف الناس إ ن ه يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه المعالم تبدلت و ا ل أ ر ض بدلت والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عندها يشركون قالت عائشة ر ض يا ل ل والحديث الإمام مسلم قالت ه عنها يا صحيح في رسول الله بدلت ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم القيامه ة قبضة الأرض الجبار ا جل ل ل في ج قالت أ ي ن الخلق و أ ي ن الناس قال هم في ا ل ظ ل م ة ل أ ن ا ل أ ر ض سوف تظلم الشمس كورت والنجوم انكدرت والكواكب انتثرت أي دثرت الكواكب وذهبت ومحلت وذهب ض و ذ ه ب و ه ا و أ ظ ل م ت ا ل أ ر ض وعندها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ونفخ فيه أ خ ر ى فاذا هم قيام ينظرون و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أ ع ل م بما يفعلون عندها يكون الناس في الجسر أ ي على الصراط أ و في ا ل ظ ل م ة بين الجسر وبين ا ل أ ر ض التي بدلت و أ خ ذ ت قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أ ر ض ه م بيضاء عفراء لا معلم فيها ل أ ح د أ ي ليس ل أ ح د فيها معلم أ ر ض ج د ي د ة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خ ط ي ئ ة هذه ا ل أ ر ض تبدل ويؤتى ب أ ر ض أ خ ر ى والناس على م ق ر ب ة من الصراط إ ن ك لو تمعنت هذه ا ل أ ر ض التي نعيشها حدودها حدودها وفواصلها و أ ي ن تنتهي ومن أ ي ن ت ب د أ ومعالمها تتبين لك أ ن ن ا نعيش على أ ر ض ب ق د ر ة الله جل جلاله و أ ن ق د ر ة الله باهره و أ ن ع ظ م ة الله ج ل ي ل ة وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وعندها قد جمع الناس جمع وحشروا قال صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين قال له يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا ما معنى أ ف و ا ج يا رسول الله قال يحشر الله ع ش ر ة أ ص ن ا ف من أ م ت ي قد ميزهم عن جماعات المسلمين وبدل صورهم يحشر الله عز وجل ع ش ر ة أ ص ن ا ف من أ م ت ي من جماعات المسلمين من أ م ة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ولا من الكفار قد ميزهم عن جماعات المسلمين فبدل صورهم فمنهم ا ل ق ر د ة وبعضهم على ص و ر ة الخنازير وبعضهم منكسون أ ر ج ل ه م أ ع ل ا ه م يصحبون على وجوههم وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم يترددون وبعضهم السنتهم قد تدلت على صدورهم يخرج القيح منها يتقذرهم أ ه ل الموقف وبعضهم م ق ط ع ة أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وبعضهم أ ش د نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون, يلبسون ثيابا من قطران ل ا ص ق ة بجلودهم قال صلى الله عليه وسلم ف أ م ا القرد فالقتاد الذي ينقل الكلام بين الناس ويسعى بين المجتمعات دمارا وخرابا و ف ر ق ة و ش ت ا ت ا ينقل كلام هذا لهذا وهو لا يعيش إ ل ا في ا ل أ ج و ا ء ا ل ع ك ر ة نفسه مريضه وسريرته خ ب ي ث ة وقويته س ي ئ ة لا يرضى أ ن يكون الناس أ ح ب ا ء ولا يرضيه هذا ولذلك يسعى ل أ ن يفرق بين ا ل أ ح ب ا ء قال و أ م ا الذين على ص و ر ة الخنازير ف أ ك ل ت السحت والحرام والمكس أ ي الجبايه الذين يجبون أ م و ا ل الناس بالباطل و ي أ ك ل و ن أ م و ا ل الناس بالباطل ج ب ا ي ة بقهر السلطان و ب ق و ة القانون بغير وجه حق حتى ولو كان كذلك ف إ ن ه م ياتون يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن هذا والله ح ق ي ق ة وليكونن ل أ ن ه م من ا ل أ م ة على ص و ر ة الخنازير قال أ م ا ا ل م ن ت س و ن أ ر ج ل ه م أ ع ل ا ه م أ ر ج ل ه م أ ع ل ا ه م ويسحبون على وجوههم ف أ ك ل ه الربا في ا ل أ م ة كل من أ ك ل الربا ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة منكسا قال وأما الذين تدلت أ ل س ن ت ه م على صدورهم الذين يقولون ما لا يفعلون أ م ا العمي فهم الذين يجيزون في الحكم كل من حكم حتى بين أ ب ن ا ئ ه وجاوز في الحكم ف إ ن ه ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى يحشرهم الله هكذا أ ف و ا ج ا و أ م ا الصم الحكم الذين يترددون الذين يفعلون الصالحات ويعجبون بها يفعلون الخير والصالحات ويقولون الخير فعلنا بها ويعجبون بها و أ م ا الذين قطعت أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م فالذين يؤذون جيرانهم و أ م ا الذين أ ش د نتنا من الجيف يوم ي ا ل ق ي ا م ة أ ه ل الشهوات والملذات ويمنعون بالرغم من ذلك حق الفقير أ ج ر ى عليهم الله المال واعطاهم ا ل أ م و ا ل ف إ ذ ا بهم ينفقونها في المعاصي ا ل ك و ر ة والغنى والقنوات و إ ل ى غير ذلك من الباطل وثم يتمتعون بالحرام ولا يخرجون حق الله عز وجل و أ م ا الذين جلابيبهم ل ا ص ق ب أ ب د ا ن ه م من القطران فقال ا ل س ع ا ت إ ل ى السلطان ب ا ل أ ق و ا ل بينهم وبين السلطان وبين الناس الذين يقولون كلام الناس إ ل ى السلطان ويؤلبون السلطان على مجتمعاتهم وعلى رعاياهم وعلى أ م م ه م وعلى أ ق و ا م ه م هؤلاء ي أ ت و ن بهذه ا ل ص و ر ة يا لها من ص و ر ة ع ج ي ب ة يوم ي ن ف ق في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا ي أ ت ي الناس هكذا ف إ ذ ا جاءت ا ل ق ي ا م ة وحشر الناس على صعيد واحد ووقفوا و ي أ ت ي الجبار جل جلاله لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا ا و ع ن د ه ي ب د أ يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ه يوم واحد ولكنه أ ل ف س ن ة مما تعدون يوم واحد طوله ألف سنة يقف فيه الناس جميعا لا يجلس أ ح د ولا يتحرك أ ح د ولا يتكلم أ ح د هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ا ل ف ل س ف ة كلها في الدنيا هنا أيز في ن في اي س ف أي ح ا ج ة يقول لك م د ا خ ل ة لو سمحت يا شيخنا ما في مداخلات ه ن ا المداخلات لحد ه ا ت نفس فلسفتك دي حتى هنا بعدين مداخله لو سمحت يقول لك عندي ر أ ي راي عندك راي مع الدين عندك ر أ ي أ ن ت خلاص تعال يوم ا ل ق ي ا م ة بشوف ا ل ر أ ي يوم يقوم الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال ا ل صوابا وخشعت ا ل أ ص و ا ت للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا والهمس حركات ا ل أ ر ض ل من تحتك ف أ ن ت قال ا عليك ل وقال و ف و و وقال ق ف عليك الموقف تحرك رجل وتقف على أ خ ر ى وتنزل هذه ترفع هذه هذه ح ر ك ة ا ل أ ر ج ل الهمس أ م ا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم ا ل أ و ل ي ن جمع الله الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء وهم شهداء على أ ق و ا م ه م و ا ل أ م م وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا جمع الله ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن جمع الله جل جلاله ا ل م ل ا ئ ك ة والجن و ل ن ح س ر ن ه م والشياطين ل ن ن ح س ر ه م و ثم لنحضرنهم حول جهنم ج ف ي ة حتى الشياطين وحتى الجل وحتى البهائم تحشر ويقابل ا ل ش ا ة الجلحاء من ا ل ش ا ة القرناء ل م نطحتها ثم يسويها الله ترابا اذا كانت هنالك شاه عندها قرون نطحت شاه بغير قرون أ خ ذ الله ل ل م ظ ل و م ة الحق أ خ ذ القرون وسلبها من القرناق و أ ع ط ا ه ا الجلحاء وقال لها ينطحيها كما نطحتك ثم يسويهم بعد ذلك ترابا وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو أ ن أ م ر ه قضي كما يقضى أ م ر البهائم إ ن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد إ ن س ه م وجنهم وملائكتهم ورسلهم وجاء الجبار وطال الوقوف الناس وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن ا ل س ب ع ة الذين يظلهم وبعض ا ل آ ث ا ر التي وردت في أ ن كل مسلم تحت ظل صدقته يوم ا ل ق ي ا م ة صححه ا ل أ ل ب ا ن ي و في صحيح الجامع الصغير أ ن كل مسلم يوم ا ل ق ي ا م ة تحت ظل صدقته يقف الناس في ذلك اليوم وفي, ذلك وفي تلك ا ل س ا ع ة وهم ينتظرون بدء الحساب حتى إ ذ ا قال عليهم المقام مع ا ل أ ر ض العفراء والغبار الشديد و ا ل ح ر ا ر ة والوقوف والتعب والنصب عندها يقول أ ه ل ا ل إ ي م ا ن اللهم أ ن ق ذ ن ا من هذا اليوم ولو إ ل ى النار قدنا إ ل ى النار أ ر ح ن ا من هذا الوقوف ولو إلى الى ن إني ولكني نفسي ا الساعة يقول إبراهيم اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ر وفي يقول ويقول ي تلك أسألك مريم التي أسألك س ع عليه النار س ل اللهم ا م إ ي ل أسألك مغيب ب ا ل ش ف ا ع ة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ش ف ا ع ة الكبرى سميت كبرى ل أ ن ه ا شفاعه في ا ل إ ن س والجن والفجار والكفار و ا ل أ ب ر ا ر و ا ل أ خ ي ا ر والمؤمنين والكافرين المتقين والمجرمين كل الوقوف و ا ل م ل ا ئ ك ة وكل ا ل أ م م يريدون أ ن ي ب د أ الحساب ي أ ت و ن آ د م والناس وقوف فيابى أ ن يشفع يقول نفسي نفسي ان ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله كما في الصحيحين ولن يغضب بعده مثله فنفسي نفسي اذهبوا الى غيري فياتون نوحا وابراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول غيري غيري فاذا ا ت ي الى رسول الله والناس وقوف يقول صلى الله عليه وسلم انا لها أ ن ا لها وقبل هذا يؤتى بجهنم وتقف جهنم لها سبعون أ ل ف زمام مع كل زمام سبعون أ ل ف ملك يجرونها حتى لا تتفلت ولو تفلتت ل أ ك ل ت أ ه ل الموقف وهذا يوم الجاثي ة اليوم الذي تجثو فيه الركب ويجثو فيه الخلائق على ركب ه م إ ذ ا زبرت جهنم جثا كل واقف على ر ك ب ت ه وترى كل أ م ة ج ا ث ي ة كل أ م ة تدعى إ ل ى كتابها هذا كتابنا ينطق على عليكم ع بالحق ل كنا نستنسخ ما كنتم ما م إنا نستنسخ ت وعندها ن و يقول أ ن ا لها أ ن ا لها ف ي أ ت ي الله ويسجد لله تحت عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة فيؤتى من المحامد ما لم يؤتى من قبل فيقول الله ل ا ارفع ر أ س ك يا محمد سل ط ع ق ى واشفع تشفع يقول لله ابدا أ ل ح س ا ب ليبدأ الحساب و ي ب د أ الحساب بتطاير الصحف ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ا ق ر أ و ا كتابيا اني ظ ن م ت أ ن ي ملاقي حسابيا فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة تتطاير الصحف كل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم ي أ خ ذ الناس الكتب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 وقد اختلف أ ه ل العلم من أ ه ل ا ل س ن ة هل الميزان واحد أ م ان لكل فرد ميزان ي س ر د ل بقوله ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان مثقال ح ب ة من خردل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين يوضع الميزان وله كفتان ورد في ا ل آ ث ا ر أ ن الميزان إ ذ ا ثقل في الدنيا إ ذ ا ثقل الميزان في الدنيا نزل إ ل ى أ س ف ل والميزان في ا ل آ خ ر ة إ ذ ا ثقل ارتفع إ ل ى أ ع ل ى كلما ازدادت ا ل أ ع م ا ل وكلما ثقلت كفة الميزان كلما ارتفعت ل كلما م ي ز ا ا ن ك ف ة الميزان ورجحت وصارت أ ع ل ى وهذا يدل على ان ميزان ا ل آ خ ر ة يختلف و هو ميزان ويمكن أ ن يكون ميزانا واحدا يزن للخلائق جميعا وهو أ س ر ع الحاسبين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 فما هم من المعتبين ي ط ل ب وهذا ا العتاب ويقولوا ما وما عليش متأسفين قاصدين فما كن م من المعتبين و ه يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ما في اعتذار يوم القيامه ة قدم ا ل ل إليك فإذا كل الحجي والبراهيم في الدنيا وزودك بالجوارح من الخيرات وأصبغ عليك من النعم أن تعبده فإذا بك تخرج وتلحث خلف الشهوات وتجري خلف الملذات في وأقامك وزودك وأعطاك وتعبدك بك تخرج وتجري وأصبغ تعبده من من أن كل هذا لتعلم أ ن لهذه ا ل ح ي ا ة ن ه ا ي ة و أ ن ن ه ا ي ة ا ل ح ي ا ة ليست موت وتراب يهال انما وقوف بين يدي الله الواحد القهار علمت نفس ما أ ح ض ر ت كل إ ن س ا ن يعلم ما أ ح ض ر وبعد الميزان و و ز ن ة ا ل أ ع م ا ل ومنذ أ ن قام ا ل ن ا س وحشروا قرده وخنازير قبل التطاير الصحف وقبل الوقوف الموقف عرف كل إ ن س ا ن نفسه وصنف كل واحد ط ر ي ق ة وعند تطاير الصحف يظهر ذلك وعند الميزان يتجلى ذلك بعد ذلك الصراط وقدم بعض أ ه ل العلم الصراط أ و ل ا أ ن ه م يحشرون على الصراط ف إ ذ ا خرجوا من الصراط ي و س ب و ا ولكن الصواب أ ن الصراط آ خ ر ة ل أ ن من سقط في النار من الصراط لا يخرج بعد ذلك لحساب إ ن م ا الحساب قبل الصراط ويدفع الناس على الصراط والصراط م ز ل ة أ ق د ا م وهي أ ر ض ض ح ض ة أ ي مثل ا ل أ ر ض ا ل ص ل ب ة والتي فيها م ا يصعب ل ل إ ن س ا ن أ ن يثبت عليها و أ ن يقف عليها وهو أ د ق من الشعر و أ ح د من السيف يمر علي تمر عليه الخلائق جميعا ولا ينقطع وكل الناس يمضون عليه منذ أ ن خلق الله ا ل خ ل ي ق ة إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة كل الناس يمر على الصراط وشعار الرسل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ف إ ذ ا دخلوا الصراط كانوا على ث ل ا ث ة أ ق س ا م كما ورد ذلك في صحيح مسلم بعض الناس على جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان أ ي خطاطيف تخطفه مثل ا ل س ن ا ر ة مثل شوك السعدان شوك مقوس في آ خ ر ه فرب مخدوش رب مخدوش اي تمسك به ولكن له من ا ل أ ع م ا ل أ ي ض ا وله من التفريط و ا ل غ ف ل ة فتمسكه ولكنه ينجو فرب مخدوش ورب مسلم ناجم وبعض الناس لا, لا يصله شيء ورب مكردس أ ي يقع ت أ خ ذ ه هذه ا ل ك ل ا ل ي ب وتوقعه في النار و إ ن منكم إ ل ا والدها أ ي الصراط كان على ربك حتما م ق ض ي ة ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا ل ظ ا ل م ي ن في ه ا ج ف ي ة مكردس وهو جسر على جهنم ن س أ ل الله أ ن يعافينا و أ ن ينجينا و أ ن يقوينا و أ ن ينور لنا على صراطنا و إ ذ ا خرج الناس من الصراط إ م ا إ ل ى ج ن ة و إ م ا إ ل ى نار الذين اتقوا نجوا و أ ه ل النار دخلوا في النار ابتداء وتلك ق د ر ة الله ا ل ب ا ه ر ة وعظمه الله ا ل ج ل ي ل ة في أ ن ه يجعل لهذه الدنيا ن ه ا ي ة ل أ ن بعض الناس أ ح س ن وبعض الناس أ س ا ء حكمته وعدالته تقتضي ان يحاسب الناس على ما قدموا في دنياهم و إ ل ا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يمكن أ ن يكون هذا وما ربك بظلام للعبيد أ س أ ل الله تعالى أ ن ينجينا و إ ي ا ك م من أ ه و ا ل ا ل ق ي ا م ة ومن كربها ومن غمها ومن شدتها ومن حرها ومن نارها أ س أ ل ه تعالى ان يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن إ ن ل ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر أ ث ر على السلوك وثمره على الجوارح وذلك ل أ ن الله عز وجل تحدث عن المكذبين باليوم ا ل آ خ ر ويل للمطففين هذا ن ت ي ج ة لتكذيبهم بيوم الدين ويل للمطففين الذين إ ذ ا التالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا ن ت ي ج ة إ ن ك ا ر ه م ل ل آ خ ر ة والقيامة بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة و ل ك في ق ي ا م ة و إ ن من أ ق و ا ل ا ل م ل ا ح د ة المستهزئين من ا ل أ ق و ا ل ا ل س ي ئ ة ا ل ر د ي ئ ة ا ل م خ ي ف ة ما تتناقله ا ل أ ل س ن ة وتلوكه ا ل أ ف و ا ه وهم يقولون نارا م ض م و ن ة ولا ج ن ة مجهجهه يا للهول ويا للتكذيب ج ن ة مجهجهه يريد أ ن يلعب و أ ن يسدر في غيه و أ ن يتمادى في ضلاله ويقول ن ا ر م ض م و ن ة ولا ج ن ة مجهجهه واحترقه واقف في الميدان النسج ا ي و ماشين يقول له ياخي أ السلام عليكم ص ل ا ة العصر ي ق و ل له بخش ا ل ج ن ة قبالكم تخش ا ل ج ن ة قبالن حديقه من درمان الكبرى هي ولا شنو ولا ح د ي ق ة عبود ا ل ج ن ة تخشى ج ن ة غ ب ا ل ا ك ي ف ب ص ل ا ة ولا بلا ص ل ا ة بدين ولا بلا دين بتقوى ولا بغير تقوى تلك ا ل ج ن ة التي نورث من عبادنا من كان تقيا مش اللي ب ت س ق ع في الميادين وضيعوا الصلوات ا لا يقول لك نارا م ض م و ن ة ولا ج ن ة م ج ه ج ة بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة فجور معه ج ر أ ة شوف أ ي زول ب يعصي الله ليس ب ا ل ض ر و ر ة أ ن يكون مكذبا لكن الجريء في العصيان فيه ضرب من ضروب التكذيب تلقاه بيعصي باستهتار يعصي ل ا ويضحك ب ك ل م الناس أ ن ا سويت و أ ن ا عملت وبيضحك دا بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه فجور ب ج ر ع ة أ م ا م ه يعني بعلانيه ي س أ ل ايان يوم ا ل ق ي ا م ة وقال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا وجزاهم بما صبروا ج ن ة وحريرا شيء عجيب مصدقين لذلك أ ط ع م و ا وفعلوا ل أ ن ا ل ق ي ا م ة في أ ذ ه ا ن ه م و ا ل آ خ ر ة في تصوراتهم ووجدانهم واليوم ا ل آ خ ر من عقائدهم ومن أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن عندهم إ ن ه من ا ل إ ي م ا ن إ ن ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وبكل المفردات التي ذكرت الصحف والصراخ والميزان والحشر و ا ل ش ف ا ع ة كل هذه المفردات تؤمن بها وتعتقدها ع ق ي د ة وهذا يظهر على السلوك والجوارح أ س أ ل الله أ ن يرد الجميع إ ل ي ه ردا جميلا اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إ ل ه ن ا ويا سيدنا اللهم يا خالقنا ويا رازقنا اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزيده في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان و ج ع ل ن ا من الراشدين اللهم آ ت نفوسنا تقواها و ز ك ه اللهم أنت أنت من خير زكاها و ي ه ا و و م ا ا يا ا رب ل ل ع ي ن ا ل ل إلينا الإيمان ه م حبب ي و ز ر ه في ق ل و ب ن ا اللهم عنا على ذكرك و شفاعه ك ك عبادتك نسألك ر وحسن إنا اللهم ع ل ل المنكرات المساكين ل خ ي يا ر وترك رب ا ا ت وحب ا ا ل ل ل م ي ن م ر ز ق نبيك ا شفاعة ن صلى الله عليه وسلم اللهم ش ف ع نبيك فينا يا رب العالمين اللهم احشرنا في ز م غ ت ه واجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة يا رب العالمين واسقنا من ح وصلى ض نضمأ ه بيده بعدها شربة أبدا لا و اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا